ستة، استمع إلى الحوار وقرأه، ثم اكتبه في دفترك مرحبا بك أهلا وسهلا ما اسمك؟ اسمي زهراء، وأنت ما اسمك؟ اسمي زينب، ما جنسيتك؟ أنا عراقية، وأنت ما جنسيتك؟ أنا مصرية، أنا سعيدة بمعرفتك وأنا سعيدة أيضا